يقول لا تلكن الحرف تكفى زدتها عذوبة لا تلكن الحرف تكفى زدتها عذوبة دخيل همس الشفايف لا تجنننا محبوبة كالهمس مدري صرت mحبوبة من. مننا ويأتي لك يتبعك مننا ادخل على الله لا تلكن الحرف تكفى زدتها عذوبة دخيل همس الشفايف لا تجننّا محبوبك الهمس مدري صرت محبوبة تروح منّا يجيّ لك يتبعك منّا ادخل على الله ترى الأهل الهواء حوبة لا تحرق أعصابنا وتقول هوّنّا وانتنقل الكبر عندك شافع وتوبة خدّنوا مورّدوا ليلة مخملة حنّة قبل الهواء وانتنقل الكبر عندك شافع وتوبة خد مورد وليل مخملة حنة قبل الهوى ما يمرك كنت وشيوبة لا هي مع الريم ولا لا هي تدري تدلل ومثلك نغفر ذنوبة ولعيونك الحرف لو تأكسرها غنى